بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشاها والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيتهم لشفا فاما من اعطى واستاق وفضل قد الحسن فسنيسك